وإنما تعرضن عنه مبتغاة رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ليسورا ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك ولا تبتقها كل البص ولا تبتقها كل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 فلا يترك في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليكين إلا بالمثي هي أحسن حتى يبلغ أشدا وأوفوا بالعهد إن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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولاً كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه